افعل ولا حرج افعل يعني في المستقبل ولا في الماضي في المستقبل افعل ولا حرج فالتقييد ذلك بالجهل أو النسان ضعيف لأنه لو كان لا يجوز في السعة لقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعد كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حين أسرع ودخل وركع قبل أن يصل الى الصف قال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم نقول ولا حرج فالمهم أن عدم الترتيب جائز بلا حرج سواء عن عمد أو جهل أو نسيان لكن يبقى النظر أيهما أفضل الترتيب أو عدمه الترتيب لا شك أنه أفضل لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال لتأخذوا عني مناسك فإن قال القائل اذا كان الايسر لي ان اقدم الطواف قبل الرمي والحلقه والتقصير لان معي النساء اخشى ان ياتيه هنا الحيض قبل طواف الافاقه فاضطر الى ان ابقى في مكه او اذهب الى بلدي وارجع اذا طغرت المراه كنا الان قد يكون الافضل في حقك ان تبدا بالطواف وإن خلقت الترسمي لعموم قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مسألة لو طاف الوداع قبل رمي آخر يوم يعني في اليوم الثاني عشر أراد أن يتعجل فنزل في الظرحة وطافل الوداع ثم خرج ورمى وسافر فهل يجوز؟ فالجواب لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف وهذا طاف قبل ان يتم نسكه وقد صح عن عمر رضي الله عنه انه قال في طواف الوداع انه اخر نسككم وهذا يدل على انه لا, لا شيء بعد وهو كذلك فعليه لو فرض ان انسان طاف للوداع ثم خرج ورمى وساب فإننا نقول له توافق للوداء على الصحيح يعني غير مدزق قصد هو صحيح ويوجد عليه ويتاب عليه لكن لا يوجد عن طوافق الوداع وعليه عند أكثر الفقهاء دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا من, من واجبات الحج مساله لو انه اخر طواف الافاضه وطافه عند الوداع فهل س الجواب نعم يصير لكن هنا ثلاث ثلاث احوال ثلاثه, ثلاثة, ثلاثة،, ثلاثة وأحوال اما ان ينوي به طواف الوداع فقط او طواف الافاضه فقط او ينويهما جميعا ان نوى طواف الوداع فقط لم عن طواف الافاضه لان طواف الوداع واجب وطواف الافاضه ركن بل ان طواف الوداع سنه عند كثير من من العلماء وطواف الافاضه ركن وان طواف الافاضه فقط اجزئ عن الوداع انما طواف الافاضه فقط اجزئ عن الوداع لأنه أعلى أعلى منه ولأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل فيجزء طواف الإفادة عن طواف الوداع كما تجزء الفريضة في المسجد عن تحية المسجد الحاله الثالثة نواهم جميعا يجوز أو لا يجوز يجوز نواهم جميعا جاسا لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال في النيات وانما لكل امرئ ما نوى لكن يبقى إشكال السعي لأنه طواف الافاضه بعده سعي ماذا يصنعون نقول لنا في ذلك جوابا الجواب الاول ان يبدا بالسعي اولا ويؤخر الطواف هذا واحد وهذا أضعف الجوابين الثاني أن نقول يطوف ويسعى ولا يضعف الفصل بالسعي لأن السعي في بحقيقة تابع للطواف ولأن عائشة رضي الله عنها لما أتت بالعمرة ليلة السفر فإنها طافت وسعت وقصرت وخرجت ولم ينقل أنها طافت للوداع بعد ذلك بعد سعيها فدل هذا على أن السعي لا يضر اذا فصل بين الطواف وبين الخروج والسفر وانني اوصي اخواني المسلمين ان يحرصوا على تعظيم شعائر الله وعلى فعل الحج على صفه حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقدر المستطاع وان يتجنبوا ما حرم الله عليهم في الاحرام وغير الاحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسك وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واسال الله لنا ولكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعي مشكورا والان نبدا بالاسئله حسن الموضوع أحسن ولكنه عاد السلح عاد السؤال هي من وضع قراءة القرآن حفظ القرآن لمن بلغ عمره ثلاثين سنة أو أكثر من ذلك حفظ القرآن هل يمكن أن يحفظ القرآن بلا قراءة لا أقصد شيء تلاوة أو بلا تلاوة هل يمكن لا مثل يستن يتعبد من هذا اليوم تليقرأ ثلاثة عجزة لا أو يأخذ من هذا الوقت يأخذ في الحفظ أفض لأنه بالحفظ يحصل لو أتلعه و ولو بلغ عمره السنة ولو برحظ الناس يختلفون الناس حتى لو بلغت لكين سنة يكون عنده حافظة وبعض الناس اللي... الناس يختلفون أن يصاب كل شيخ بالنسبة الحاجة هل يوتر اليوم لأيت النحر؟ الحاجة يوتر لأيت النحر؟ لماذا؟ لا يجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. بعض العلماء يقول أنها ماورد عن الرسول. بعض العلماء يقول أنها ماورد عن الرسول وهي نام. إذا لم يريد ولا ولم يرد أن الترك. أو النهي عنه. وش الأصل؟ بصميم. الأصل بقاله. فيوتر حسب عدد ما يمسك به. راكعة هو ثلاثة تعابات أو خمس حسب ما يتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناحية الصلاة الشيخ. ما مصير من أرفع إلى مزدلفة؟ إذا لم يتمكن من أداء صلاة الوقوف صلاة خارج الخط الصيف كما تفضلتم هل يصلون في الراحلة؟ هو إذا لم يتمكن يصلي على الراحلة لكن بس عدم التمكن أنا عندي لا غير وارد أصلاً أبيع سيارة سوا جاب جيب سيارته إذا كان ما يمكن يخرج يمين ويسار جب ما تتركهم رجاله الدوريات ما تتركهم انا عارف الحاله احنا نمشي كثيرا ما نجد ادوريات لكن أحيانا ما يتمكن حكومه في مكان حول حول واجد شعيب و وتسر ناجي استطيب كان مهم ان ايدار ما, ما تمكنوا على راحله كما ثبت عن عليه الصلاه والسلام انهم صلى على روح نواحي لهم هنا انظروا السمع فكان السماء تنظر ولا تجهي فصلوا على رواح الفريضة النساء. الشيخ والله أنا رجلا يعني سيد مرض جن ولا صام رمضان أول العام عام ويا عليه رمضان هذا ما ما صام يعني وإيش حكمه؟ مختل العقل هو كان في رمضان اللي قبل هذا مختل العقل لين طلع رمضان. أي في المرض جن نعم ولكن بعد تعافى تعافى لكن ما ما قضى. ما ما قضى. ما قضى. أي؟ ولكن صام هسه حسن... جعله رمضان هذا مم. ما قضاء وسمعته الأيام إنه يسعى لل لي... السؤال الان رمضان هذا العام قضاء ص... ص... ص... صاموا صامه رمضان الحمد لله. أما, ص... أما اللي قبل العام نعم فما دام ليس له عقل فليس عليه شيء الله ولا كفار ولا ولا شيء, ولا شيء. يا شيخ حذرك الله إذا الشخص قال إن شاء الله سأنوي أداء العمره أيام الحج هو مشارك في مهمة قال إذا سمح لي عمل وفي الغالب الظن أن العمل ما يمانع لكن لكنه بنسبة نقول عشرة في المئة يضعها من باب الاحتياط فتجاوزه في الميقات الآن نعم هل يلزم بالرجوع لأداء الإحرام من الميقات السلام عليكم لا, لا. رجل الذي كن مهم ولا يدري أي أذن له أم لا لا يزمه لأحرام من الميقات فإن أودنا له أحرما من المكان الذي تم فيه. منه. هذه يا شيخ حصلت في مهمة السنة الماضية. أنت هذا جواب. نعم نعم أنا أقولك نعم. ففي نقطة ثانية تتعلق بالفدية كثير من إخوانا في جهاتنا يفتون خلافا. فأنا يعني. وش يقولوا؟ يفتون يقول لازم ترجع الميقاتي. لا مئتين كيلو. مئتين. هذا من باب الفدية <تصفيق> نعم. يكون هذا من باب الفدية غيري. أي نعم. يعني نعم. يعني الرجل ما عزم. وكيف يعزم وهو ما يدري؟ نحن معه حرانه ومحضر معه كل شيء. لكن شخص. هل عزم ولا لا؟ ما يقدر يعزم. إلا بإذن العزم موجودة لكن لا. العزم على فعل إن. نعم. إن هذا الشرط يمنع التنفيذ. حسنًا. إن شاء فضيلة الشيخ هل يجوز نص برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ ألا يعتبر ذلك من احتكار وهي تباع بأسعار غالية وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة وش القرآن؟ طرامج الحسب الآل عموما القرآن؟ القرآن وغير القرآن والحديث ما طرامج الحسب يعني ما سجل فيه ما سجل في الأقراس هذه تباع بأسعار رخيصة أما إذا كانت الدولة مالية فهذا لا يجب لأن الله أمر قطاعة ولاية الأمور إلا فيما سيتها والامتناع من, من من تسجيلها ليس من معصيه الله وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط لا بأس وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز لأنه فيه ضرر على الاخرين يشبه البيع على على بيع المسلم لأنه إذا صار يبيعون مثل البمائة، ونسقتها أنت بعشر بي. خمسين، هذا بعلبة، على آخر. هل يوجد العشر من, السوق من السوق. إلا إذا قدم لك أنه مأذون الله، وما إذا لم يقدم، فهذا لا تشتيع على على الائتم لا لم إلا يرد الله. لا الله. وإذا كنت أعظم لا تدري أحيانا الإنسان ما يدري يقب على هذا المعرض يشتري وهو ولا يدري. لا يدري هذا لا بأس لي لما يدري ما عليه ما ليسا قلت الشيخ إذا مرأة نذرت مرأة نذرت لا تصافح الرجال ولا تكلمهم من الحك في ذلك ولا إيش لا تصافح الرجال ولا تكلمهم حتىهم من حلميها ح... لا الغير من حلمي ما الحكم في ذلك؟ بزاكم. أما نذرها الا لا الرجال فهذا خير ونذر طاعة وأما نذرها أن لا تكلم الرجال فهذا ليس نذر طاعة لأن كلام الرجال ليس بالمحرم إلا إذا خيف منه الفتنه فإذا كانت هي بنفسها مثلا امرأة كلما كلمت رجلا تحركت شهواته وتمتعت بكلامه هذا حرام عليها لكن هذه قضية خاصة أما العموم فالمرأة يجوز أن تكلم الرجل ويجوز أن يسمع الرجل صوتها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون صوت النساء اصوات النساء التي يأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبتين فلإن القرآن يدل على هذا قال الله تعالى فلا تخضعني بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قال لا تخفى وهذا يدل على أن الصوت العادي له بأس مين. يعني يعني, يعني لا يجب عليها يعني من الناس فإن كان لسبب يختص بها. بحيث أن إذا كلمت أي رجل ثارت الشخ أو تمتعت بكلامه فهذا نظر طاف يجب عليها الوفاء به وألا تكلم الرجال. وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح إن شاءت كلمة الرجال وكفرت يمين وإن شاءت لم تكلم ولا كفرت عليها إذا لم تكلم فهمت الآن فهمت زين وين الساعد أي فريد الساعد ها فهمت الآن ولا ما فهمت طيب رضي الشيخ حبيثك الله هل يجوز دفع الزكاة في بلد في بلد غير بلد المزكين على المنهى يعرف شخص فقير وفي حاجة إلى الزكاة في بلدي لا ليس في بلده في بلد آخر وإذا تميز خرج الزكاة عن البلد بميزة شرعية مثل أن يكون له أقارب في بلد آخر فلا بأس وأما بدون تميز فإنه لا يجوز أن تنقل عن مكان عن عن, عن بلد المال لأن بق أهل بلد المال أحق من غيره بل إن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تنقذ عن بلد المال إلا إذا لم يكن فيه مستحقون للزكاة. نعم. <تصفيق> وبهذا نعرف احتياط الشر في مثل هذه الأمور. ولكن الذي ينبغي أن نسعى ونحن الآن في زمنه. مسألة الأضاحي، الذين يدعون إلى أن يأخذوا تراهم المسلمين من أجل أن يضحوا بها بالخارج فهذه دعوة غير صحيحة. لا لا لا تخاط بالدين. الأضحية شاعرة مش عارف الله. كما قال عز وجل: والبود نجعناها لكم من عارف الله. الأضحية عبادة تتقرب إلى الله تعالى بنبشير. وهذه القربة مقرونة بالصلاة قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شأل كلام الأرحية يذكر الإنسان ربه عليها ويتقرب إليه بذبحها وليس المقصود منها اللحم المقصود منها إقامة الشعيرة والتعبد لا يتعلم بالذبحها قال الله تعالى لي ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى وانظر إلى هدي نبيك عليه الصلاة والسلام كان يخش بحيثه إلى المصلة يذبحها في المصلة لإظهار هذه الشعيرة ويدبحها بيد صلى الله عليه الصلاة والسلام لكن إذا عطينا أين ربما لو الناس على وانكبوا عليه أن لا يكون في البلد يضحيه لأن الناس يسل عليهم أن يأخذ 200 ريال أو 300 ريال أو 500 ريال من جيبه يعطيها هذه اللجنة يسل عليهم فإذا ظن أن هذا مثل أن يذبحها في بلده فقد اخطا ومن أفتاو بأن هذا مثل أو أفضل فقد اخطا ثم هذه الدراهن تذهب إلى الخارج لا تدري من يتولى الذبح قد يتولىها صاحب بدعه مكفرا لا لا لا تحن ذبيحه وقد تولىها من لا يصلي وقد تولىها من لا يعرف شروط الاضحيه فيضحي بصهيل او بمعيب وقد يضحي بها بعد خروج وقت الاضحيه وقد لا يسمي الله عليها عمدا او نسيانا ثم لو انتفى كل هذا وقد امن الانسان 100 100 راس وذبح لمن هذه الذبيحه لأي واحد من الناس أسأل لمن هذه الدبيعة لا ينويها أفلان ولا عن أفلان وكأنها تراهم يأخذ للصدقة يأخذ من الكيس ياله وتصدق بيه. هذا ما هو صحيح لابد ان تعين هذه قرحية فلان بن فلان وإلا ما صح, صح. تجمع مئة راس وتقولها هاتي اذبح بسم الله اذبح لمن إذا قدرنا أعطاك مئة نقر وإذا اول أول واحدة أمن تنميها عن آخر واحد ولا عن أول واحد مع أنهم لا يدرون من, من الأول والآخر فيقع المذبوح عنه مبهما لا يدر من فالمسألة خطيرة وأهم شيء أن تضاع الشعيره في, في البلاد الإسلامية ويذهب بها إلى بلاد أخرى ولو كانت بلاد إسلامية الأخرى إن الله حكيم عز وجل. لما فقد اهل الاوطان ان يتقربوا الى الله بالهدي كما يفعل الحجاج شرع لهم الاضحيه حتى يقيموا شعائر الله في بلادهم كما اقام الحجاج شعائر الله في مكه كيف نغفل هذا المعنى العظيم لمجرد اننا ننفع اخواننا نقول ننفع اخواننا لكن بماذا بالدراهم بالنفقات بالملابس بالفرش بالخيام باي شيء تريد باللحم اذبح لحم ورسل لهم لكن شعيره من شعائر الله تترك التقرب الى الله بها وتكلها الى فلان وفلان من لا يعلم منها ارجو منكم بارك الله فيكم ان تحذروا منها كل اخوانكم في كل مجلس نبهوا الناس عليها لا يضيع هذه الشعيره البدنه جعلناها لكم من شعائر الله شعائر الله الروح اليمين النساء ويمضي عليك العيد ولا كأنك ضحيت ارجو منكم تعاون على البر والتقوى ان تنبهوا اخوانكم على ذلك وتقول الحمد لله باب البد مفتوح ارسل دراهم لاخوانك في الفقراء في البلاد الاخرى واذبح أو اذبحها هنا وكل وأرسل لهم لحظة اليس الله سبحانه وتعالى يقول كلوا منها وأضعنوا منه. فبدا بالله كالقبل الطعام وهل الذي التي تذبح في أبعد بلاد عنك هل تاكل منها؟ ابدا أبدا مسألة الهدي شف بارك الله. الهدي الحقيقي فيه مشقة في ميناء. مشقة على الآيات سبعة. وللإنسان الحازم ما فيه مشقة. كان في ناس ربعنا يذهبون في في ميناء ويذبحون ومن حين ما يخرج من مكان ذبح الناس تلطفونه أعطونه أعطونه. أعطون لكن بس الناس ما هم كسروا ويتعبون إذا رأوا هذا هذا العالم. وهذه اللحوم ربما تكون في اليوم الثاني لها رائحة فأنت احرص على الا لا تعطي الرائحة يعني. احرص أنك أنت بنفسك تروح عند ربك وتأخذ لك لكم كم من راس وتروح أنت بيعجون في مرسلفة أو في أي مكان آخر لكن لا تذبحونها خارج الحرم يعني ما تذبح عبارة لأن ذبحها خارج الحرم عند كثير من العلماء لا لا لا تذبح داخل حدود الحرم وداخل حدود الحام يا رجل في مزدلفة في جهه الشرائع لكن داخل الاميال في كل مكان وفي هذا هذا اللقاء أيها الإخوة